بسم الله الرحمن الرحيم الحق ملحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذى وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذى وهي والملك على أوجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأم من أُوتِي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابي